مَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن ربه فَلهَّ جَ قَادِدن عَلَأَ نَِّ ل آسَ وَدكِ أَتَّرَْجُم ل يَأْلَون وَماَا مِنذَ بََّةٍ فيِي الأأَوْض بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إذا ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وذخم في الظلمات من يشأ الله يضليه ومن يشأ يجعله على طراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السبب سَاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَذْرُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ بَل إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَذْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنَسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَ قَرْدَ أَْسَلنَّ إِلَاءُ مَ مِِّ قَافِلِكَ فَأَ خَزنَّهُ بِبَأسَّ وََّر إِلَ كَنَاوَ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا أَإِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ